بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبرهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وَاجِهُ أَنْ جَأَهُم زِرُ مِنهُم وَقَالَ كَافِرونَ هذا سَاحِ كَذز أَجَلَ الْآالِهَ تَ إِلَه وَاحدَ إَِّهَالَ شيءَيُْون جَز وَوْ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 جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ جَلَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمَ نُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِنَّ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقًّا قَابِ وَمَنْ يَمْنُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَاغٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا صِبْحَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ